119. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين, منفكين حتى تأتيهم البينة 110. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة 111. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء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 ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم هم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك, أولئك